وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُعْرِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْبَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِسُّونَ الْفِرْضَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله العزيز